يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتمو وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أو ولا شكرًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله سر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 اينن فيها تسنا سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم سرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 ويحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وسددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يسا الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يسأ في رحمته والظالمين أعذلهم عذابا أليما